ليلا من الهاتف الداعي أخي ارى ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا ما كنت يا عم فيه أين كنت إذن في الدار حتى خلت. من دارنا الدار مكان من حطب الجزل بساحتها او در رياح به والطيف والبر ليلى انتظر قيس ليلى ما قيس ابن عمي عندنا يا مرحبا قيس ابن عمي يا مرحبا عفراء مولاتي تعالي نقضي حقا وجبا خذي أطل القلب حاجات كم جئت ليلة بأسباب ملفقة ما كان أكثر أسبابي وراء الله. Look أشكو وأنفجر أشرح الشوق كله أم من الشوق الى الحضر فتراقت لو تناو وعشقت المهى الاخر زيت من المهى والمهى منك لم لا استكى البيدي لا ولا قمر البيدي كالقمر ويح عيني ما ارى قيل الليلة وزي الحزب <تصفيق> رب فجر سألته هل تلفست ورياح حسبتها جلرت ذيلك العطر وغزال جفونه سرقت عينك الحوض ويح قيس تحركت راحته ليلا ومالا قيس امض قيس امدي جئت تطلب نارا ام ترى جئت تشعل البيت نارا تجليت <تصفيق> <تصفيق> حتى ملأت سماء قلبي عشقا وأرضا وحملت وحدي ذلك العشق يا رب ألم على أبيا لما على أبيات ليلة بيالهوى وما غير أبياتي دليل ولا ركبه وباتت خيامي خطوة من خيامها فلم يشفني منها جوار ولا قرب إذا طاف قلبي حولها جل شوكه كذلك يطفل غلة المنهل العرب يا حن إذا شطت ويخبو إذا دنت في ويحق قلبي كان بيحل هو